شفاعت ام النور مريم ورئيس الملائكه الجليل ميخائيل وصلوات صاحب القداس البابا المعظم الانبا شنودة الثالث وشريكه في الخدمه الرسوليه ابينا الاسقف المقرر الانبا يقوب مترانية الزقازيق ومنها الام دير رئيس ملائكة الجليل ميخائيل بقفر سمري وشركة ماريا فون يقدمان يا ملاك المعجزة.